قالت الله إن قتلتُردين ولو لنعمتُربّي ل كنت من المحظورين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَازُ الْعَظِيمُ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 طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لا آكلون منها، فما لئون منها البطن، ثم إن لهم عليها لشعبة من حميد، ثم إن مرجعهم لا الجحيم.